والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولى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 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحما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 عن الخلق غافلين، ونزل من السماء ما بقدرهم فسكنه في الأرض، فسكنه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون، فأنشئنا لكم به جنات. خيلوا وأعلاف لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء توبت بالدهن وصبغ الآكلين وإن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 ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة فتربص به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه ان اسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبط عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّ الْبِئْرِ ذِي الْعِمْقِ بَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَأْذِيِّينَ في ذلك لآياته وإن كنا لمبتلين ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا وَطَالَ الْمَلَؤُمُ طَوْمَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ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 ما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم مثال فجعلناهم مثال فبعد للقوم الظالمين ثم شغنا من بعدهم قرون الآخرين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 ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ومليه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين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 وقد نامتر فيهم بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرًا تهجرون أ فلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جَنَّةً بَلْ جَاءَ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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكنا ترابا وعظاما الا مبعوثون لقد اوعدنا نحن و قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سَيَقُولُونَ لِلَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَرْبُو السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَلَا تَذَكَّرُونَ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 يُشْرِكُونَ ۚ قُل رَّبِّي إما تريني مَا تُرِينُ مَّا يَعِدُونَ ۚ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَىٰنَا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 لعلني اعمل صالحا فيما تركت كل لا اننا كلمه وطائلها ومن ورائه غوزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا نسابيل لهم يومئذ ولا يتساءل فما فقد موازينه فولايكم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحوج ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكن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 لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا له أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن ما خلقناكم معبثاً وأنكم ملئنا لا ترجعون فتعالوا الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما يدعوا مع الله إلا